كلمات الشاعر محمد بن عمير العلوي الحربي أداء المنشد تركي النجلاول <تصفيق> هذا الساعة اللي تعتبر أبرك الساعات شرحنا لها الخطر قبل نشرح البيبان بسم رابعي العنشان كسبت الطالات ما حاشات يديهم بصياني وبالدوان ما حاشات يديهم بصياني وبالدوان عسى ورحب وانا ممنون الى الرابع والضيفان هلا مرحبا حسب القوانيين والعجات ضيوفوا رابع واخواني من خيرة الاخوان هلا مرحبا بالليلهم بالوفا ريات الطراخ مثل رياته للمصمك ودسمان عدد ما بنجد الخيل غارات زمان انفات كبر يا احكم طرا فلان جران هذا الساعه اللي تتبرى بركه ساعه رحنا له الخط قبلنا ايش راح ذيفا بسم ربعي على شانك سابتات ما حات جد هم صنعني وبدي وانا وينهم فتحي محطه وضباتها اللون بالطريق وبالضيف والجيران جبلات شاشات تقلط سمان الضاني وتقلط القعدان على السيرة اللي ما تغير معلقات زمان البرش عيني والبيت وعمدان تنصهم كبرا المشاري والقرات وتغني وما لم داحي مع سايرا الركبان تنصهم يا دي مفراحنا مجمل الحجات ورحب وانا ممنون الى الرابع وضيوف هلا مرحبا حسب القوانين والعادات ضيوف ربع من خيره الاخوان هلا مرحبا باللي لهم الوفايات تطرخ مثل رايت يا أحكم معزي من أطريف لا نجران هذا الساعة هل يتعتبر أبرك السعاد شرحنا لها الخطر قبل نشرح البيبان بسم رابعي العيشان كسابة الطارات ما حاشات يديهم بالصياني وبالدوان دياوينهم بالتيحي ما حاطة والضباتي هلوني بالطرقي وبالضيفي والجيران جبلة تقلط سمان الضاني وتقلط القعدان على السيرة اللي ما تغير معالقات زمان البيع الشعين والبيت ابو عمدان تنصاهم الكبرا المشاريه والقلات وتغنيهو مالم داحي مع شايرة الركبان Ja, det er reklamen.